بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا ان ما توعدون لصادق وان الدين لواقع 17-إنكم لفي قول مختلف 18-يؤفك عنه من أفك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 أخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا مِنَ الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائرين وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء اِرْزُقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فْوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ هل هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ منكر فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشره بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من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 126- وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم 127- وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين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 كذلك ما أتى الذين من قبلهم نَرَسُولٍ إِلَّا قَالُوا إِلَّا قَالُوا ساحرٌ أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فَتَوَلَّى عنهم فما أنت بمنوهم وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ